يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن في جنات عدن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 كَمَا قَالَ عيسى بْن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارُ إلى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين